هي ساقا القائد مرسل وعى فكر على الامه والجموعها همتنا ترفجاع في هايدا يا موسى انت تخذ فقط القائد مصروعا فبكوا على الأمة والهوها أمتنا تفجع في حيدا يا بؤس من تفقد رأيها أخطر ما يجري أن يقتل القائد أن يطعن الدين في شخصه الرائد أخطر ما يأجري أن يقتل القائد أن يطعن الدين في شخصه الرائد إنه لما نزف العاد ومدفق <تصفيق> طهن جرحه لما من رو اااس اينهو لمنذف العااهه يركلو منذ في قد من جرحيه رو لم يقرى اكبر على اللهن بي وتعدل حلم دم يراقه وانبتح لاحفر وسجده الامне الوثنها الوثن الأكبر وانبتح لاحفر السجده القائد وانبتح الأحonces BRCE وسجده الام ouais وسجده الأكبر ومسجدها <تكلم> من بعدك قائدنا قد خنقت أمتنا يا سيد المحرى من بعدك قائدنا قد خنقت أمتنا يا سيد المحرى عصر الإرهاب أتا كي يقبر أمتنا في مقبرة الإرهاب من بعدك قائدنا قد خنقت يا سيد المحراب عصر الإرهاب أتاك كي يقبر أمتنا في مقبرة الإرهاب أوطان تغتصب آلاق تغتربوا ذلك حق وصوا وشهيد بعد شهيد ودماء فوق دماء ونداء دون جواب وعجيب يا حيدر أن أطلب حق جميل من الغصب وطني كي أصبح إرهابيا في نظر القانون فليصبح كل شيء إرهابيا وعني القدس لنا ونريد إن التحرير جهاد في حق القانون وعجيب يا حيدر أن أطلب حق قدمي من الغصب وطني كي أصبح إرهابيا في نظر القانون فليصبح كل شهيد إرهابيا وعلي القدس لنا ونريد تحرير جهاد في حق القانون من بعدك قائدنا تدخل قد أمتنا يا سيد البراء عصر الإرهاب أتا كي يقبر أمتنا في مقبرة الإرهاب وشهيد بعد شهيد ودماء فوق دماء ولداء دون جواب وعجيب يا حيدا ان اطلب حق قدمي ممن غصب وطني كي اصبح ارهابيا في نظر القانون كي يصبح ارهابيا في نظر القانون يا هواري يا نوالي القلشنا ان التحرير جهاد قليل حق القانون الا التحرير جهاد قليل حق القانون متى نار تحت القائد تنضي في كرم في خط واحد انهارت امة تحت القائد تنضيف الفكر في خلط واحد واحدات في الدين واحدة في التفكير واحدات في الصدر واحدات في الدين واحدات التفكير واحدات في الصدر واحدات تنويه تعالي نرسم مع القائد بل تحترم <تصفيق> الفكر علي الواحد تعالي نرسم مع القائد بل تحترم الفكر علي الواحد يا ابني مش ضربوه لا يا حوي بل احلام حقون في القول والفعل والفعلي لم يحوي الغرب بل الاسلام حق في الطولي والفعل لما انتمى فكريا بحر نور طامي حيكون سائدا يا امصار سامي لما انتمى فكريا بحر نور حنعن بكم قائدك يا أباس آمين حنعن بجامرينا قائدين آمين حنعن بجامرينا قائدين آمين حنعن بعرمتنا نور إسلامين لما يتم الفكر يا فحرنا الضامين عندكم قائدا يا ابا شاهين يا مايت ما الفكر يا بحر لا طامع عندكم قائدا يا ابا شاهين عندكم جندينا عائل الحامي أن نور الاسلامي كل الا احلامك فوق عالم احرام بعنفكم كل اعلامك انتم انتم اعزائي يا مرحبا صارتك كل احلامي انك بكم فوق عالم لا تهتكم كل اعلامي بانتموا انتم عز ايامي كما السماء سانيه بكم قائدا يا ابا миллион баҳрада томи ал амбиқо қоида я аттатами